بسم الله الرحمن الرحيم جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرباحه وكان الرجل معه ابنه وليس هناك فرق ما بين الابن وأبيه فتعجب عمر قائلا والله ما رأيت مثل هذا اليوم عجبا ما أشبه أحد أحدا أنت وابنك إلا كما أشبه الغراب الغراب والعرب تضرب في أمثالها أن الغراب كثير الشبه بقرينه فقال له يا أمير المؤمنين كيف ولو عرفت أن أمه ولدته وهي ميتة فغير عمر من جلسته وبدل من حالته وكان رضي الله عنه وأرضاه يحب غرائب الأخبار قال أخبرني قال يا أمير المؤمنين كانت زوجتي أم هذا الغلام حاملا به فعزمت على السفر فمنعتني فلما وصلت إلى الباب ألحت علي أن لا أذهب قالت كيف تتركني وأنا حامل فوضعت يدي على بطنها وقلت اللهم إني أستودعك غلامي هذا ومضيت وتأمل بقدر الله لم يقل وأستودعك أمة وخرجت فمضيت وقضيت في سفري ما شاء الله لي أن أنضي وأقل ثم عدت فلما عدت وإذا بالباب مبفل وإذا بابناء عمومتي يحيطون بي ويخبرونني أن زوجتي قد ماتت فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، فأخذوني ليطعموني عشاء أعدوه لي فبينما أنا على العشاء إذا بدخان يخرج من المقابر فقلت ما هذا الدخان قالوا هذا الدخان يخرج من مقبرة زوجتك كل يوم منذ أن دفناها فقال الرجل والله إنني لمن أعلم خلق الله بها كانت صوامة صوامة عفيفة لا تقر مُنكراً وتأمن بالمعروف ولا يخزيها الله أبداً ولا يخزيها الله أبداً فقام وتوجه إلى المقبرة وتبعه أبناء أمنته قال فلما وصلت إليها يا أمير المؤمنين خذت أحفور حتى وصلت إليها فإذا هي ميتة جالسة وابنها هذا الذي معه معي حي عند قدميها وإذا بمنادي منادي يا من استودعت الله وديعة خذ وديعتك قال العلماء ولو أنه استودع الله جل وعلا الأم لوجدها كما استودعها لكن يمضي قدر الله لم يجر الله على لسانه أن يودع